اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين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 وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم